ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مؤدل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وما مطبعهم بوصال الى يوم الدين اما بعد 500 شرنه تفسير للقران الكريم كه درسينا و نوغه بلا بنا ايه 23 من سوره غافر قال الله تبارك وتعالى ولقد والله لقد حقيقه ارسلنا وابرنا الله بآياتنا آيات كيد يا لا ديرنا وسلطان حشوا يا لا ديرنا سلطان كاسم مبين بينين اوعط الى فرعون فرعون تكا نو ديرنا وهامان هامانا اديرنا وقارون قارون يا نو فقالوا وحير هذن كيو لا ديرى ساحر انه موسى ساحر سحرا سحرها سوى كذاب بانبلاً و أيضا الله سواد درين شاقنا أيين الله سواد درين فلما جاهوا مركوا أليمت نبي موسى كوي الله درين بالحق حق مركوا أليمت من عندنا اقتلنا حال حقا سوكاها دي قالوا وحي رأي ذن اقتلوا دي لأبناء الذين دكيوا الى شود آمنوا حققنا أيين معه نبي موسى اللي جيركيس وستحيوا باقي ألو كتغا نصاهم توركود قال تعالى يروو ورانا كيد الكافرين قالوا ما كيدوا ما هان في طلال لمت مثك سوغان ما وقال في حول في عمرو لذرني اقتل مصا ان در موسى وليت هو يتهبريو رب اردني ديس سبب تندرا وحيت اني اني انا خاف وخان أن يبدل إنو يبدل دينكم دينكين أو أن يظهر وأن يظهر إنو موشي في الأرض يقول لك إسأل فساد, فساد وقال موسى مبيل الله موسى نوخير إني أني قد توقعاً مغانقالاً بربي ربي, ربي وربكم يدين كنان ربي من كل متكبر مدكسو إسأل وين حق الراعي ديسان كمغانقالاً متكبر كل يؤمن عن رميسلين بيوم الحصاب مالين تحصابتا إلهي وإنا سبحان وتعالى وغنوه ورميا ما بي الله موسى عليه السلام إلهي إنت الساتك مارك لا ديراي أولا ديراي فرعون يقوم كي سي وحيوا كلامي يويلوغه وحي هورينو سي aan u garano رسل شيا اتبع له اعداب كسهر جيدا وحي بحمر جيراي انا واخو قيفسنو وادق قون يهنع ومسكخودو فرنتahay او اذكروا الى هي يو امضيها الى اطباق رو يقان الطرق تكلمرن سيغون نقن الى هي شهر قلنا غزاره يا و تدونوا عندنا الى يقول سبحانه ولقد ارسلنا والله لقد حقيقه ارسلنا وابن موسى ما بالله موسى باياتنا ايات كيف من سالكه يا لبرني وسلطان حجا يا سلطانك وبعد آيات تسعة سلطانك بعد كمده وعطف خاص على العام العلم قال كمده وحيره وعطف سلطانك قرنه وطوراته يرهده لكن سلطانك متكمده توراته ليسانا حساسا حقبا إلا سلطانك كبشر توراته بآياتنا معجيساتك ميايان لدرنيه وسلطان حجو سلطانك مبين بيين وعط إلى فرعونا فرعونا قدرناي وملك القبض بالديار المصرية بقر كي قبضيين تا اي مصر مركز حكومي وهي فرعونا قاسو وهامان هامان ايام قدرناي ووزير كيسيب بقرتو يده وقارون قارون ايام قدرناي واكفر ناس في زمانه مالا وتجارة مع القرين كي وقت قاس توقي وهي بني آدم كان انتبارا حدوثا ايمان اللهين وهايكون كبران حقر وهر مدان ويا ملكي يا ماخهر يا مال قبان مال الله وهو نعم اباصقكم مم ذلك رادوسا ام اللهين واحد قدبيه فقالوا وحير ادين فرعون الرجس ساحر واخذ من تديه الحدفين ساحر انه ان موسى نبي موسى ساحر واسحرال كذاب صائر كسو كذاب بامبان او كو بير شيغا يسي مدعاه من الرساله وها او شيغانايو الله اسوديري وا بين الله ما سوديري سا ساييرهدي sida sayirede falanna jahun barki uu yimid nabii muuse bil haqi haqi marku u layimid min indina abta ma haqa suhal u kaade wa allah kali hal aadudo allah la haqdi markuu u leeyahay qaar uu waxay raadin ubturu dila abnaa alladiina dakiirirshooda aamano haqaar kuma yeeyeen macahumuu sala jirkiisa wasta xiyu baaqiilow ka tagan nisaam durkooda markii ay wax weeyaan haqii nabi muuse diideen kuma ekay san nabi muuse leeyin diideen haq diidnimadi kuma ekay ee waxay ku soo rogeen oo waxay raadeen dhamaan dadka rumeyay wa in waha wiilo qashan la gaaroo dumar kana ladaayo dumar kana wa ku shaqaysanayaan wa ku ximaalanayaan ilaahu subhaana wama kaydul kaafireena gaalada makrido maaham illa fi dalaalin umit mit ku sugan maahane dalaalka waxaa leeyay fi dayaa'in waxay makrigan u sameeynaan wa inay haqa ku hor isteegan oo waxay isleeyeen waana loohu gansanidona kufriga saasa isleeyniin laakin makrigaas ay ku fakareen mashaqaynayo ujeedaday kala haayeen ku gaarimayan fiidalaalinsa saasa loor jeede ujeedebay ka doorayeen oo ah in dadku haqq ka joogsadaan loohu gansanaado ujeedada asma ku gaarayaan juh diga mid loomay oo و قال فرعون و فرعون يردوني إدايا اقتل انت لك موسى النبي موسى وليد اوهو يرتو حبر يا رب و ربك و فرعون و ربك موسى وده ربك اوليه و اصدره حبر يو بالمانتا يقعلي و هيك الدفاع و لماذا اغارفه كدب و شاقه لده تفكسته و مفسد امرنا مدح كرته انه الهده مفسدان هي و حنا ديدان هي حق ما ياساس ما يري هادو قفكم مر هدي مش اهل حق اي جوغان او دود اهل حق اي جوغان وا انو يري هدو و راه غعنا ودا انا و خاجي نديريه فساد لا دغالم بل فرعون فيري و أو أن يظهر أو دوا بمعنى أو قراءة الصبعية أو أو دوا الأقرية أو أن يظهر أو أن يظهر إنو الموتى في الأرض دولك كوركيس الفساد وغير اسوح كلا نجد الدين مع طوبته وحان موسى الرغاية فساد كان قولتك اللهم وحان كبقى يا دينتي من إنو البدله بلكن الفساد يوه موسى هذا سوري ومثلا مركب من أشعر حافظكو وَمَثَلَ كَالَّيْلِ إِذَا أَمْسَى هُوَ سَارِعٌ فِرْعَوْنُ يُذَكِّرُ مَرَّ كَفِرْعَوْنَ وَهُوَ نَقْدَاي وَعَاهِدٌ آه فِرْعَوْنَ وَهُوَ نَقْدَاي نِنْ وَاعِدٌ أُدَتَ وَانِيَ خُوَانَ تَكَر وَانِيَ وَلَا غَنَى أَمْرِ دَتْ كَرِ هُدُنِيَ كَوَرَا تَسُ مُرْكَ مَحَيَ كُبَرَيَضَ قُرْآنَ كِنَاد وَحَلَ الرَّبَا سِيدُ وَهَاد لَافَهَمْتُ قُرْآنُ كُ أَدُو رَبَا قُوبْتَادُ إِنُ كُرُ قَادُ دو. إِنَاد وَحَ اسْكَمِ Qur'aanka waxa uu noo sheegayaa qafxa faa'u mufsib fa'at melkeste hakagaaru ee doono iyado hirgeliyo fa'at una coordinaado haqa wa in uu yiraahdo idd koo haqa utaagan wa in ayda baaxdo wa in ayda target ka dhigto ayaga xeebeyo wa in uu ayaga caayo wa in mufsibin ku tilmaamo asaquna utilma skutilmaamo mid wax islahireyo fa'at la dagaalama adunka korkiisa banu aadan ku isteego fir'awn ka sharbadan yahay maxaa sheegay maya lama sheegay asaga tusaale loo soo qaata mar qof alu shar marka la sheegay banu aadan fir'awnuhu rooyayay musuuxa qolada dagaal ma diinka ugu cabsana waxan kale ugu cabsadaa inuu fasahaadi ah ما اهم طريق للحلاحه قفكاست او جبره ودول الفسات الى هيرغريو ادونايه ان ودك دينكودي يا اخلاقودي وانكสนت بابيو اصلو كو تارغات كب تابك او تيغن حقا اما ان بيو في مركز جوغان حبيكلت بعض الطريقه امبيره كنت هذا حق العلي وحق الدفاعه تصايروا نرواين عن ان يتصالحوا تصالحوا وان كون سو بل واحد حسوسات مدخويي hore ee wadankan ayyadkay dhaxalka marku doonaayay inuu inkiro ee u yiri wal thunus wal rubu wal kham wal jinni matit u fur sada dadka haqa u taagan ee ayyadkay ilaay difaaca iyo hurmafii amniiraha maya rudi arim tasu obu heni kabban qanayan khu kuntil mamu wahma qara almi almiyar quran dillay islam kahalayn afarta fu kuntil mamu u firsal quran ka ka utaagani ila ayat ka alle yaanu abederi yalla inkiru قران كدلي كاسول قران كدلي كو اسلام كحلاي تاسو كتم قبا دي سوماليياده مالين دوي كوسو استاغتي ان الخير كتشي غمل ماريدو هاي كو حدس او فيرسلا ما وهاي تيري كو فضراتي يا صبح المعنوي يدعوي فضراتي يا صبح التدابات ينظوا ويهدعو واحد bari qolugu kala wumi qof kasta oo doonayo fasad inu hirgeliyo anbiya ba iyada ka anbiya raacay ee xaq u ku amaanay waxay amaanayanka diinka ا رب ذلك يرا واضح ا حق يرا و بعض كاس صاحب كدغنا كاس ان جلانيا وين كد لا يفتونك عن الذي اوحينا اليك لتفطري علينا غيره واذا لا تقضوك خليلا الله الى الله عليه وسلم وهيقص التنجاردو ان دينك ان كو سو وحي نه كافنهيا او اد و حنا انكو كو سو markaasal maxay ka dhiganayaan qaladuu xaliil mid ka dadka ugu jicil yahay marka ahdaal bartoshiid dadka oo baadinkoo jicil yihiinna nogaadto wanaa dhacqa atiraadaba oo baad baad kan atiraa waxbarumasho iyo degmo mugad markaas markaa culimada saxda lagu qoonsanayo hadii kale to wax magarat tadraata maalinkii todobaadkii shamti sidaas aayadka quraanka loogu jeesjeesay ee tobankii wadaadoodu diideen madax laga jaray loona saxbinaay boqorto maanta si lo saxbini saaxibku isku dhacay boqorti oo weli ma si xogba ma haakadba intii kale ay qalka la laadiyeen maxaa ka dambeeyay qubudii bilaabatay ma joogsatay soomaaliya ma ka سيد خربك lacking a fertility is deed sana kadib kalmadiyo kan english iyo tarun ka yar ka jeesiga wa wax soomaali ku qoran qofba oo ayu akhriyay ma aha waddan uqoob kreen bal aad ogataano kufsi ka hadlaayo iyo inu diinka usushii soqan baa inayo kasoor ilaasi do horaka wacyi fi cuntahay maxay yelay afal qarin ta saber sidoo weegi hore ma hanbaad ayadoo kala duwayn qaybaha oo kala duwan ummadow Soomaali arintaa waa in kireen ilaahi baa ku maatsan waana sidoo dadka muumininta waajib ku ah man raan minkum munkaran falyughayri bi yadihi kok kana sabu sulbahi ka hadla oo iramaya waamun kar marad balayo soo majeedid taas laga raba sidaas laga raba taasana naxariista ilaahay وأن هذا المركب إن نستيحة قوته هو ساعدا منكر أصعبيني وهذا يقول هل تدينك على باطل ما قمنا إنت فسادك وضعنا لأنهم الدنيا آخرية وضم بيضانك رب العالمين هل تدين أدو منكر أصعبيني هل تدين أدو جرق يقاشان أدو أصعبيني منكر إلهي أطوراتك أنا وعلى الله حريص مدن وهو يصعبيني إنت تدين يترين لألا يقاني إلهي أطوراتك أنا si dadso wa inag garatay werriga ahsuubi qofka malawaha mihu suubey wuxuu suubey qofka in fisaaqaan yira aanu waalu fisaaqaanahay qofka ahlu haqan oo بل في رئية حتى في رئية ليس من الآل فرعان, فرعان في... ليس من الآل فرعان اسكوسيا لهذا اليوم ماذا تقول لديه دريقة هنو سنة لأنه كنت معهم أفل صدق كلمات باسم الكريح أفل صدق آآ دريقة فعال هنو كان لكوضه لي فرعان ليس من الآل فرعان أنه لديه دريقة هنو كان لكوضه أنا أخبرك الآخرة إن أدواء وأيام بانالها يقف كرونت الى وحيري سبحانه وقال موسى نبي الله موسى وحيري اني اني انك اذتو وحان مغان قلي بالربي ربك وربكم ربك خارقة اذن كين ان ابو رالفرعون يرجى ان حق ديديه ان ان ملكيه ان ان له انت عبدان اي واجب كين قطة حي. اني انك ربك اي اه كاسان مغان من كل متكبرين من اسلوهين وحقر رائد ديس اسلوهين Of cas ayan il a hikamangali, minkuli mutakabiri, mit is low wei and itwah al ak iskele wei ayankamagangali, mutakabir kulle yuminu angu my slang, or awahud gurubin, biyomil hisabi, malinta hisarta. Ala la katat hakikeh, ar salna wad وَسُلْطَانٌ حَجَّاءَ يَعْلَ رِدْنَيْ سُلْطَانٌ كَمُبِينٍ بَيِّنٍ أَوْ عَقَ إِلَى فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ يَرِدْنَيْ وَهَامَانَ هَامَانَ اُبْدِرْنَيْ وَقَارُونَ قَارُونَ اُطِرْنَيْ فَقَالُوا وَحَيْرَهُ هَذِهِ صَاحِرٌ إِنَّهُ مُوسَى صَاحِرٌ وَسِحْرَالُ سِحْرَالُهُ كَذَّابٌ بَيْنُ بَرَد إِلَهِي أَدُومُ أَبُورَيْ أَنْبِيَاءَ وَفَضْلُ فَلَن تَنَأَن أَنْبِيَاءَ نَبَرِجَلُهُ أُغُسِي فَضْلِهِ بَرَن فهو صور شمت أولو العسم وفضله بضله شمت وكميده وحالا ليه يواصحونه كده مركب بريق حق هذا كل صوته اهل باطل في عمانه كي سوين فلما جاهو مركو النبي مساولا حقي من عندنا اقتلنا حال حقا سوكا هذا قالوا وحي لدينا اقتل دينا فرعون الرجيسي وي قالوا فرعون الرجيسي وحي لدينا اقتلوا دينا أبناء الذين دي الدكي ويلشو اذا آمنوا حقرهم أيام معهم موسى اللي تركيسا بدك موسى الرعين حقرهم ايهو ويشها لله ايهو عقاب تاس ايهو بسره وستحيوا باقي يالا. وستحيوا باقي يالا نساءهم دمركودا وقبضاها هدرين نينة قبضاها إليه كو حماشانو بيراها كو قرطانو مسئولاها كو قرطاني ربان إلا وغيري سبحانه وما كيدو الكافرين قال هذا مكي قوضوا معهم في طلال ولو متي الضياعات يدخل سوقان ما هن مخي جيبده اي كلي او حق اري دنيان نورك الا دنيان اه بادل كروو سوده او هيرغليميو لو هيرغريا واجودي ضيعني وي وقار في العوم في عومه يريد دروني ادايه اقتل اندري موسى موسى اندري وليت هويرت الرب وربني سويرتو سبنت روحت اي انو ديليه اني, أني ان يبدل ان يبدلوا دينكم دين كينا او انذروا وانذروا ان موتي في الارض ذلك به انس الفساد وقال موسى اني انغا قمت وحن مغنغلي بربي ربيي وربيكم ان كنتم ربيني تصرا وحا بعض الكحوده دولت مال صبحه والله ربيك اصبروا على الحق حقا لم يتناصرو اقو با الله كوغ دحیدا دنیا قیربا حقا وا لوو صبر را ربنا والا ما گان گلا نفتا منا وا لوو لاطو ادیکا لفتیر کاگا توبدکن اوسو ی توبدادا لا حسابونای سییا نفتاادا لا حسابتانا لیسم ما هدی وا حال لیری وا حقی ترتا و قوبوينكه مركه عدوغو او حق موسى و اني اني غوذت وحن مغانغل ربي ربي وي من كل متكبر من اسلام وين ذا 90 سان كامغانغل او متكبر كل لا يؤمن انهم يصنعين بيوم الحساب ما انت حسابك وقال الرجل من هويري رجل الكاس مؤمن حقر بني ياي هجر الكاس من آل فرعون فرعون الكيسة كمطأ رجل الكاس يكتم قرين ياي إيمانه إيمان كيسة أتترون المدلل بان هو كيري رجلن أن يقول لأجل أن يقول إنه يراه درتك ميد الدلل ربي الله ربيني أنك والله والحال يديلا ان قد جاءكم و اريد لي بالبينات خجين عطعط او تصي دينك ولا يمد انو من ربكم حاجه الرب بينحال بيناد ويكا هذا وانك هدو يا الكاذب من بينشغا فعليه دوش سو هذا كذبه بينتيسا واسغا الهي كو عقاب في الدنيا والآقرة وإياك وعدو يا صادقا مترو شيغيو ربي صادير يصبكم وحل من عصيب يا بعض الذي عذاب كي دبلكيس يحدكم وين يبوها ان الله الله لا يهدي مهن لي منقف هو مصرف من حبيب يا هادي كذاب ومصرف كاس وكذاب بامضره يا قوم التركي الملك بقورتو اليوم ما ظاهرين حالاتين وقصرين في الأرض للك كور كيسا فمن ينصرون أيضاً جرقارا من بأس الله إلهي عذاب كيسا إن جانا أهدو نوي ماهدو قال فرعون فرعون وغيري ما أريكم رأي انك قد لكم ما إلا ما أرى رأيك عن صحة عوار كماهانا وما أهديكم انكونا هنون ما إلا سبيلار شهد وطد هنون كماهانا ilaa waxu noor sheegay subhanahu wa ta'ala waxa jiray in fir'awn ehelkiisa kalmid ah oo qibdi ah oo mu'min ah laakin iimaanka qarinayay laakin markay maraydo nabii muuse ilaa dilay oo isqariway mak ah isqariwaye waqtila isqariyo majoobto mar hadii nabii muuse rafar bahsana olulee oo ilaa dilay wuxuu ku qasbanaday inuu hadlo in eerekiiisu ahaayay kayb diyinta tan tariiq ku inuu balaayay yahay boqortoyaga waxa uu arkaan maanta mulkiga inuu qabiil kooda yahay mulkiga ninka ayaa u tolko di yahay qabiilkay gaashanka igarka ku isdaan marka nabi muusa loo soo direy qabiilki dhamaa oo qibdiinta ahaa waxa iyaminki mumika hayo kale obi jiray markii nabi muuse loo tashanayay ya muusa inal malaa yaatmiruna bika liqtul wahda kibiyinti o dhan ah kibiyinti o dhan nabigu waxa uu rumay reer bisraeeliga يي ايني ددكه بيي كرتو اني نار كو غورتو وار ان بدان وقال الرجل من وجهيري فتر كسو من المؤمنين فتر كسو من اري فرعون فرعون تي سي كميتا فتر كسو يقتم قرينه ايمانه ايمانكي سقرينه فتر كسو يقتم قرينه ايمانو ايمانكيس و يقول يري اتتلون النذيل الى ayn yaqulu in yura hada dartaniyu dilaydan ayn yaqulan li ajra an yaqula in yura hada dartaniyu dilaydan habbi allah aniga habbi galta waxa loo jeedaa rabbi ilah labadi macna loo jeedaa macna khaliqu abure in milkiyyah imamula ee in al-aabudu haqqi allah wi nabu allah ah rabbi ah saasule masaxa dambi uga dhigaydan oo ku والحال يا دليغان قد جاءكم ايرلهم وليدا بالبينات فيقوم اعطع من ربكم حق الرب دين عليك اهابن او تصيا على صدق ما جاءت به من الحق معجزون اعطع او قوين و ايك يهديو يا موسى كادبا مد بين شيغا سااد شيغا يكا كما سوقا فعليه دولشيسو هادي كديرو بنتي هادو بين شيغا يو بنت عقاب ككلمه اذنك ان كديم كي marka wuxuu noo yahay aqliga saxiixa wuxuu ka ra'yi ra'yiga saxda ila dhabbadna arhumay iska kufka waxaa la raalaa dheelkaga markay qaldayeen loo ma sax biyo waa naar naaragu saxbinayda loo ma sax biyo runtaa loo sheega waa loo nasteexiya guntiga lagu dhiga naarta laga xiliya sidaas ayaa saxda waxa marka su'aal noqdayda hadduu run sheegaayo waxaa in asiba ye wixii uu iniyo dohay wa hakun ku goodina wa uqubatu ad-dunya nabuuna wa hakun ku goodina u yabo hayhadai galimada ku baakniqoban wa al ah wa by... in ولا رسولي روه مركه فهلاككم في الدنيا بعض ما وعدنا ي... به وهو يروي هجر الكميده وهي هلاك الدنيا تنكره خويري مومنكي الله الله لا يهدي مهنريو ماقف هو مصرف المدح في هذه مصرف كذوب وبمبره فدي واحد كوكره كرتان ما سن بين شيء وركه وكو هذا وقتو marki la doodo waa naga cadkaana war ma fahanteen qofka hadii uu yahay qof musrifo kaddaat ilaahay xad uma toosiyo ilaahay talada uma toosiyo ilaahay ma aido warkii sodow waa iska hormaaraha goobaha dooddu waahiri na halat ku kusaray fil ardum ka kumkis ma anta udki na socda awoodi ya mulkiga ya ganta alle in soo galshey wara ku kacsomi minee mulkiga alle nasiyay maanta nimcada shukri haa loo galiyo ha warne nimcada shukri ga wuxuu yiri fama yawsurna yuu yado gargaar min baasilahay adafta alle in jaana hadu nooynaado maciidada mar iyo waxaanaga difaaciye mulkiga iyo madaxnimada iyo ciidanka anay sanna adaba lamu heli ma urikum ra'yi in ka gabiga ma macnaha in isheegi ma idinka illa ma ara wax aniga ila toosal ma han on arke wax aan ra'yi sax oo arko an idinka in isheegay wa kadhab daraa waxa uu dadka u sheegay xataa sax ma aqar firahum firahowxu oo baan ma ah u ma سيفاقو احنار الموسكير ديرو سيكرا لا اسقو صحو معاه صقو في فرعون صحو معاه اه وبعيو بيناريهي فرقه سو مجيد او يا شيغا بيناريه نبي موسى كو نبي موسى يقول لقد علمت بما ان صلاحها الا رب السماوات والارض بصائر حكير فرعون والله واد ابته كان الله ينظر سن احد كلا ira riyal ka iyo buli halka arabiga iskarim soo dhiisay saas ku qortay naxr ilaahay wiiyana sidaa soo adey wajjahdood baa wasay qanadha anfusa dhulma iyo xulooba ilaahu wuxuu arayay ka way diide naftood waa yaqiinsatay laakiin waxay وخاتين شيغيان وا واخ انا غيخيق الى الى التواصل وكذا ونطفص مثوال لكن ملكي واخا الله عليه وسلم يري قف القف في رائع يستر الله الرعيه ما من عبد ما من عبد يستر الله الرعيه يموت يوما يموت وهو غاس للرعيهته الا حرم الله عليه جنة نتيرو قف الى رسول كبي مدحونه مدحوين ونقوا كرى دول كطركرا طول كطركرا طوب قف وتلي كرا قف الى هي ملكدغى قدتم مالنتو دماني اسد din koodi baabina makan koodi suufana baabina tantidoodi baabina naftoodu baabina waqiyara aslan wahdani wa taayaga wahdu u sheega kale haday paasu taabo ilaa hay channada wa ka xarima channada aragtida qofkaasuma heelo marka khaayr ما اريكم هي انكجدج ما او لين ما ارى ما هن ومه هديكم انين كرهن ونين ما الا سبيلك شاد هرون كو وددي سماهن كوهر وافرعن وبعد كان عت لي لكن رب العالمين اي جاء نوعد انه سنودهم كوور فطبق وما امر فرعون بالرشيد الي ا طرا وأضل الله فرعون وقومه وما هدا فرعون قومك يسألني من حمي اه ففر بضرب غار احمل مقرسونا وقال هجرنني يا وحيري رجل كاس مؤمن حقرني اي رجل كاس من آل فرعون فرعون هيكس أن يقول لأجل أن يقول إنه إرادة درتمية تدليدًا ربي الله ربي أني قرر بيكي الله و الله والحالمية تدليدًا قد جاءكم وإن الله من بالبينات حجي عط عط وطوصي على صدق ما جاءكم به من الحق من ربكم حجر ربكم حالاء بيناتو كاهادًا وإن يكون منك نهدوا هذا كاذبًا من فعريط شسو هذا كذب وانتسه وايوكو هذا صادقا ما تهوش شيبه يوسفكم وحين اصيب بعد الذي حاله في جبل كريث يعدكم من يروها ان الله الهي لا يهدي مهنوي من قف هو مصيف كذاب مصيف كاس وكذاب بمر قوم تلك لكم الملك بقرتي هذا اليوم ما انت. ظاهرين آلاتك يكون سرير في الارض لكوركيس فمن ينصرنا يا نوذر غارا من بعث الله عذاب الاله نوغا كرغارا ان جاء هجن نويمادو قال فرعون فرعون غيري ما أريكم رايي ان كجدد ما إلا ما ارى وحان رايي وصحبه واركم ما هنا وما اديكم من كونهم مما الا سبيل الرشاد وضبط تصل ما وقال الذين تروحوا اامنوا حق رغويه يا قومي تلقيو اني عمدا اخاف عليكم دشي ونحن بقا مثل يوم الاحزاب قاهه انبيا اسكوب بحايستاي مالكودي اوكره مثل باب قوم نوح نبي كسي عاددودي او كلامين وعاد رير عاددودي او كلامين كغا بقا a yadawadin wax in kaga baqaa wa la deena ku yagadoodan in kaga baqan min baadayeen galabaas ka Allah waq Allahu Allahna ma waxa yiri in la aniga aqaxu alekum dushina waxaanu baqaa yawma tanadi isku dhawaaki damarikeeda yawma malin ayan dushina u baqatu welune aad isku celi doontaan qabarka atihin كوية جيسانية وكي جيسانية من موقف الحصاب إلى جهنم أي جهنم ويجيسانية ما لكم حال أصنين سبنانين جيسانية من عاصم المدين كإلهية من الله من عذاب الله إلى عذاب كيسا ومن يطلل الله قبك الله أولميه فمن له ما سبنان من هذه المدينين ولا قب جاءكم وحينيهمد يوسف النبي يوسف من قبل حدقار أيو انيهمد ولقد جاكم وحي اني من يوسف يوسف من قبل هضقهم بالبينات تجوئن عدد عد اي ان لييمت فما زلتم كما ادنان سور في شك في شك اهل سنكوس وانتين شك غاصوا مما يحدث كهذا جاكم به ان لييمت حتى اذا هلك مركم بنتي نبي الله الله صادرا ما من بعد يوسف كقد على رسول كذلك اللهم تسوكرا يدل الله الله لهم ياه من قفوه مسرف المدحب بيه ياه مسرف كاسو مرتاب حقا كشكيسان الذين دادك يجادلون لب دودي الذين دادك يجادلون دودي في آيات الله في إفضال آيات الله إلهي آيات كيسا إلا برينا كدودي بغير سلطان الحجلاءان دودي سلطانكو أطاهم يميت كبورا هو داد دو دودي دو وي ويويناتي كابور هو الجدال كوضي وهو ينادي مقتن من جاته مقتن حد حراهانه هو ينادي. عند الله أبتسوا كوهنا هذا وعند الذي أبتسوا كوهنا هذا آمنوا حقركم أيام كذلك دبولد داس إلى هذه قلومة الضبورة كوه آياتك ألالك دودها دبولد داس وكلا يطبق الله الله الضبورة على كل قلب متكبر قف حق حقا إسكالي قلبك سبمانتز متكبرك الجبار قصبت بضان أعضبك الدونا يأينوا بعض الكو قصبو إلهي وحن نورانا يا نكي مؤمنك أعضب أصيل الصحة الضوء بالنوعان نبي صلى الله عليه وسلم وقال نبي صلى الله عليه وسلم أعدم الشهادة قد تشبيرك وعوة انحق ديتك انحق ابت سلق الشيخ وكلمة حق عند سلطان جائر وشهادك أقول فضلك أبلاً أفضل الشهاد أفضل الشهاد ما كان لك waqaaladi waana in Adeerkis nin ka bulkiga haya laakin ina Adeernimada waxa uu ka darbiday xaqqa Alle inu garabka Alle noqdo oo Ilaahay xaqiisa u gargaaro taas waxa ay la oogiyeey hadii Alla cadaabo ina in Adeerkis mulkiga ku difaaci keni laakin waxa ay oogiyeey u gargaaro inu sanu banu u baxnay taas u marka annu doortey dhama waxe ka soo hareeray ka doortey وقال الذي منتي وويري امن الحق رويه يا قوم تلك ديا اني انقاق عليكم دشي نوحن بقا يوم تنات يوم الاحزاب كوخيهم عليتوده احزاب توقعيه اصبحتي ورسول شيري كوري ما دا سكوبايستي كوخي هي اصبحتي ورسول شيري كوري ما هي عغيري tiyo karaminkaga cabsana waan ku dhacdo sidii ay ku dhacdo markay xaqi diide yo midla yawmi midla yawmi la xisaab yani in kaga baqaw kooxii isku bahaystay xaq la dagaalanka malintoodii tiyo karaminkaga baqaw midla daab qowmi muuxil nabin muftaan tii saada dodi aadadi midla miha kaga baqa uu leeyahay dadodi wuxuu عدده أي عادستين في الإقامة على التكديم حتى أطاهم العدب وحي عادستين إلي بعض الناس كبباق إنو غضان إنتي عدابك وإمانة في يوكرا من كعب صرا يدينكو بعض الناس كبباق با إن عدابك وإن قد حول آآ مثل دابهم أي مثل عادتهم في الإقامة على التكديم حتى أطاهم, أطاهم العدب ساس ممتشهده We ayed hair ayat Idea of Yokaran in Kaga Amsana. We femute hair fem aid of Yokara in Kaga Amsana in your welled in a ku Ideo diokara in baggi who escaped them beyond. Wa mala Allah Mahimridu in Dora Yadulman Bulminio. u heragi Irayy ان يانئق اقاف عليكم حانن يوم التنادي اسكو دواقه دمارتيدي له حقوقه او في الدنيا وحقوقه في الاخره يوم الاحزاب وهلاك يدري جاري كدحي رسل دييدين دي. حق دييديه هلاك يديه ادون يوم التنات ويوم القيامه ومارنت قيامها مارنتاس ولا اسكو دواقه اسكو دواقه تابدان ميزانك اعمالك لو ميزاميو ملغه أدون كبرك عملك يسلم يزمه حتى ميسنك خساراتك شاهد هو نقضوا مرقو قدره رو كو واقو خليه هي علا قد سعيد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا ورمقلا اوجاد هبل هبل hadana qaf kalam nisan ki isla sara markaas soo hoos dhaca xasanadki sayi'adkiisa badan markaas soo dhawaaqam laba a ala qat saqiya fulan ibn fulan ibn fulan hal la مرك قلبا غرغودا دغه ام المؤمنين دي ضواقيا وندا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ربكم حقا وحيلين عنك واهينا وحي الرب ان ما بلن قاديو بسغان نارتي ربيين بلن النار واحدنا. واحدنا. النار اصحاب النار أصحاب ان افيد علينا من الماء وقنبا نريا اهل النار كي ورسوا شبا واحده اليه واحد بي ورسوا شبا او من رزقكم الله امر رستك اليهن كرسا وقتم نو شبا مر ك اهل جنولين ان الله حرمهما على الكافر بيها يا رستك اهل الجنه قال اليه وكحرن وان سكون دو واق يوم تناقل الليل مر كهم دغيا حقوقه yawma malayn ayan ay min tagabta tuwllune qabrka isku jeedayeen ee yuwli baad ku baad ku dubruu malinta aad يوم ما مالين اني كغه بقايا 12 12 12 اي, توول.. اي ولي بعضكم بعضا دغور مالينتا دابا اسكو جهي دا اني كغه بقا متغرينا حالاتهم من موقف الحساب الى جهنم قرت من عاصمين ك من, عج... من الله من عداب الله ومن يضلل الله فكيف له بعده ان يقدروا فما له وما سوان من هذه مدنه نيه سكستو وناك ان كوغو شيغو حدي الله يقدركيس ان كودحاي خرب قادان ميدان ولا قد جاءكم والله لقد حقيقه جاءكم و شوغيه كير مسرق ان قبلدان من قبلها تكاروا انهم بالبينات الحجوين عطعوا انهم فما زلتم كماء ابنان سلم في شكهم شككوا وقصوا واناتيهم شككوا من ماكي عديس جاءكم او به ماذا حقيوا انهم أصبوا وزير أها النبي يوسف وسيخنبادئي أذي يدو وعيكرره لكن حقيكم قنعهم ما, ما رق هذا ما hatta ila halaka markuu halaadsanay qultu waxa tirada an la Allah soo dirima min baad yusuf ka qadala rasul irgeeb waqad an kayfiyi ha asagadan ku dheerado soo ah markaasay uu arkeen sharka hartay kaasay dibtanba walaa nasan rasul dami imaama سيداس بالالكه ان كوغو قادري او الله الله او باديهو بالالكه او من غف هو مصرف مدح قدبي اهابي مصرف كاسو مرتابن حق كشكي سان كوفكاسته وان حق يقين ا كشكي سان نو اسكو دعه alladina dadka yagaadlanu dadka yagaadlanu fi ayatihi fi inbar ayatihi ayad kaala gurintu in ayatihi ka lagu dhaqmin aan diin laga dhigan aan xuro laga dhigan aan aqeedo laga dhigan inay ka hurimaadaan xaminta saraaba bi qayri sultaanin xunchalaan ku doodaya sultankaas u bu yimi kabura ماذا هو جدالهم؟ جدال كدوا هو إنه هذا مقتن من جاته مقتن حد حراب إن كوه إنه هذا عند الله أكتسى أيونه كوه إنه هذا وعند الذين ددك أكتوذن هو كوه إنه هذا آمنوا حقاكم أيها مركضك حق أي آياتك الذي دل إلهي ونعيه إنت إلهي ونعيه حتى هذا النبعين ددك حق ديد دي يده دي وإنه أكتا إلهي ونعيه كذلك دبولداس اوكره او كو ااياك الا ليتبور يقلب غا دبولان سدا كو اسقلبوده الاهي او تبولاي يغبح الله الا و هو على كل قلب متكبر مثل اسلوين قلبي سدمان تي سولس كلاوي ان اتباع الحق متكبر كاسو جبار بدك بعضل كقصبة فك التبار كوا حلايره وقفتك بعضل كضبط كقصبة am sha'bi ya ikrimu wa hawayan wa hala sagira ira ah abu imran علامات باصا marka aad aragto qof gardarro baa ku dilayo xabar xariintan kiis uu ku qasbo qof ka saleeyay cabbah oo ka saleeyay cabar waqaara labi intu uu leeyahay aamana haqar gubeeyay ya qowmi tulkay diyo inni aniga aqafu alekum dushin waxan u gabta midda yoomi lixabi dagaalanka maalintoodi oo kala معلمه الهلاك فلاج يترين انه مثل دبي قوم نوح نبي نوح كان يسع عدد يكرك كما او العاده استن في اقامه على تكذيبه حتى اطاهم العذاب وعاد غير حالات اعدادي يكرن كغبقه وسمود رير سمود اعدادوديو كرامين كغبقه والذين تدكي اعدادوديو كرامين كغبقه من بعد ذلك رقصوا نادين والله اللهم يريد ان دونن ظلم قومي للعباده الضمده لا ظلميو ويا قوم تلكي اليوم اني انقاق عليكم دشينا وحن غبقه يوم التادي يوم ما مالين ايان او باقا كركين تو ولونا قبرك اسكو جيدي دونتا مدبرين من موت في الحساب تيلا جاني ما كاجيسنا مالكم حالو سنين نس كناين من عاصم مدينه ك من الله من عذاب الله ومن يقري الله طفك الله او بادي ايو او بادي كو له ما من, من هذه الملهونيه ولقد جاءكم والله لقد حقيقه جاءكم وحنين يوسف نبي يوسف من قبل هذا كه بالبينات الكثور عن عقل الى يمين فغزمت كما ادنان سير في شك شككم شاكي يكون سنيناتيه شك قوم ما يعي سكاهب جاءكم ان لي به ماغا حتى اذا هرك مرق Pultu maha tirad ja laiab atallahu allah soodiri maa, minn beegi juusuf kekad alhasuran ergi, kederika, babi jaintas, alein beedi okare, ujudi allah babi jaya, manka fuwa musrifu mit, et bibeja avai musrifu kasu, murtadun hakka kasha kisan. Elledine deetke juugeid dilune deere, fi eye tille, fi i babi eye tille, ajatke ille burijo, olla katta donne هو كده ده بقير سلطان حلوث على أنه كده ده سلطانكو أطه مهم كبره هو وينادي هو جدال كده مقتن حقا أرأحان هو وينادي عند الله الأبتسو كو وينادي الله أطلع عليك وعند الذين دتك أبتدن وكو وينادي وينادي وينادي آمنوا حقر هنا كذلك دبولي داس وكلا يطبع الله الله دبول على كل قلب على كل قلب متكبر رأيه على كل قلب قلبك ومتكبر يأتي على كل قلب متكبر ماذا تسلوه؟ او حقر رائد ديسه اسكلوه قلب ديسه بمانتي سالله الدبولا متكبر كتبار قصبت بضنا وردت بضنا وردت بضنا لكو قصبه وحاسوانا مركو شاية ننكي فرعون واكنا وقال فرعون فرعون هو رياء هامانو هامانو وهو سيركيسي إبن الله إبليس سرحاً قريباً وقريباً لأنه يحب المدينة أبلوه إليه الأسباب ودوهين كالسماد الله أماره الأسباب السماوات سماواتك ودوهين كالسماده فأطلح أنسو فيريو إله إله إله موسى نبي الله موسى إله إيساء وإني عنيك فرعون ويري فرعون لأدنه موسى وحن ملين الكاذيب مجبير شئك إليه قال تعالى إلى وحيري وكذلك صدعس فرعون الرنتيس الشيطان قد قرحيي أزيين الله قرحيي وكذلك قرحي قرحي تسأكله أزيين الله قرحيي لفرعون فرعون, فرعون سوء, سوء عمله عمل كيسيح ما وصد وانا لقيت شاديه عني سبيلي وضادي حقه وما كيد فرعون فرعون ما كريسنا معه إلا في تنام هلاك نحن يسمي تكسوا معه فرعون hadbeen nabu musaa naxii sheegayo ninka muumikan aad u hadlay bakiyo dhan ama isireedaan musaa uu sheegay fir'aawn oo ay beenalaha saasoo ka cabsada markaas wuxuu maleeyay macri oo iska digay nin baabda oo wuu xaqiiqada baaray oo inta wuxuu oogaada arinta ka sal gareen musaa inuu been sheegay soo ogaado inuu iska dhigo raba oo dadka ku qanciya وغوردر يدي واكن الله اي صابري الله غال نبا دانا او كفي ابن اللي إردس صرحاً قررر إردس أصرح القصر العالي ويقول لك أكبر وكم كلي حافظ ويقول لك أكبر سببت وصبت الله بسوامح لعلي وحاً مضارح رجين أبلوك إرن غيرو الأصفار ودوينك السبب وحليو وحليو وحليو غيرو ودوينك سبب الله مرعين غيرو أصفار السنوات إرريالك ودوينكو ده أحد كتب دوني فأطلعا فبصبب عن أطلعا إنا نصوفر يتسبب تهد أمي آدم ناشا إله إله موسى نبي الله موسى إله إساء إنا نصوفر يؤ سأسوين وإني أني موسى وحام أم لأيناه وإني أني أظنه موسى وحام أم لأيناه كاذبا متباشيك سأسوين وخا مهم ان قفكستو مهمه ان ات فهمتو موسى شيغي اوف ان كوب بينينا حي الا وهم انبييو كوباقي جيرين انبيياد عقيدتو وا ميد اللهي ماركاي تلماميان اللهي صفاتيس صفات اي ربي كشغيان وا حق وا وضمت ما هيت ها الوخا موسى شيغي فرعون بل في ليه إمام المفصلين ابن شرير الضبري ابن شرير الضبري يقول فرعا وإني لأظن موسى كاذبا أني قال نبي موسى أم لأينا بينا عليه فيما يقول ويبدأي وأوليه وأشيكنا أن أم لأينا بيه حيه وحس ونبي موسى الشيك من أن له iru Musa usubna bay fi samai korno u subna bay rabban rabbika rabbi asu arsalahu so giray wuleya arinta o, ah ana ka rabb kor iso يخوير يقول فرعون فرعون خبي وانني لا اظن موسى قال موسى وحام ملينه كاذب فيما يقول ويدعي وحم موسى لي قام موسى شاقنا وحاصم ملينه بين من أن الله في السماع ربا أرسله إلينا من أن الله إن موسى إليه ربا في السماع كر حالي كسوكي يكر رب قاسو أرسله إلينا مصادر لما أنه يسيرك كتب تأي قرآن في ري آيات باسا يقول قرآن مرك إليه إليه إليه كروا وإن بسالة أنبياء إليه يسكوا فقصنا يقول الله كروا سماواتك وككر ريه عرشك وككر ريه qaabkee iyo kayfiyad uu koray asaga ma aan cid kale wa ka koray anbiye deereh iyo qansaasid ka u sheejiy fir'aawnow aad deen u marka balbano aadan doobdis waxaad ku ogaataan qofkii aad deen fir'aawn arkaye muuminu aal fir'aawn allaah yaa ma qofka baadlowga bentis ku ogaataan balbano aadan mid aan tan soo qofka ku Firaan, mille kudu, Allah kudu. Firaan, mille kudu kudu. Ma yu nabi Musi, nabi kudu kudu, nabi kudu, nabi kudu. Oa, Allah kudu kudu, nabi kudu, nabi kudu. Wa bin kor'an lenni kudu kudu. Mene kudu? Saatad. Saatad. Inu kudu kudu, inu kudu, nabi kudu. Haa. Wala võdi, tere. ka warangov ka marka. Bilal aksi, kudu kudu kudu. Belbunu aadhan kadifidis. إلهي وأن نقب وبادلك كل شيء إلهي هو سبحانه وكذلك مر كفر فرعون باطل الخيصاء شيطان أكرحي يمسود الدود وكذلك قرح انت سوى كذلك يجر لوكرحي اللي فرعون وفرعون سوء عمل عملتي سيحما شيطان أكرحي وسودوان لجد يخلي سبيل وتدي حق هيك وما كيد فرعون وفرعون ما تدي سرماهن إلا في طوابع هلاك مثل سبحان makigaas oo islaayay godki haku arkeen qof da'ada oo inta guddu koray soo raadiyay soo weeyay allah oo waxa weeyaan arintii ka dhabtagay xasaasna musee ha looga haro makigaas ma shaqeynay haqa allah u wariyay mana shaqeynay makiga mara shaqeynay wa qala fir'aawn fir'aawn huwiri ya hanan haanano ibn liidi la alli waxan ابلغوا ايران على اصباوا ودولكا اصبارا الصنوات الى ريالك ودولينك لو مرو او فطر عن صفيريا الى اليه موسى نبي الله موسى الىه شيء واني علي الاظنهم مسوحا ما انا كاذبا مد بينك شيءا وركه وشيغان ين بان ياهي قالت تعالى الى وحي وكالك قل حين تاسوا كلا زغيرا لو قرخي سوء امره عملك يسحما وسوت ده وانا لغا جيديي عني سيدي وضدي حق هيك ونا كيد في فرعور فرعون فرعو مكرجي سن ماهم الا في طراب هراك يا بابا متكو سن ماها الله سبحانه وتعالى اللهم صل على الله عليه وسلم